بسم الله الرحمن الرحيم الفلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في طلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا أَلْجَأْكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنٍ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني الحميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم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 مثلنا تريدون ان تصدونا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم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 لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنihilك النظالمين ولنُشكن أنكُم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخف وعيد وَاسْتَفْتَحَ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيَصْلَىٰ مِمَّا انصَدَّيدَ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتذت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 جهنم يصلونها وبأس الخراب وجعلوا لله أندا دل يضل عن سبيله قلت متاعوا فإن مصيركم إلى النار قل العباد الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فأخرج به, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 دُرِيَّةِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمَ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَجَعَلْنَاكُمْ مِنَ النَّاسِ سَهْوِيَ الْيَمِينِ وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ربنا إنك تعلم ما نفتي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهضعين مغنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر سَيَوْمَ يَأْتيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرُنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْدَ دَاوَتَكَ وَنَتْبَعُ الرُّسُلَ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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم